118. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن 119. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله يبتغون مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَرَّاءُ مَا تَيسَّرَ مِنْ وَاقِيمُ الصَّلَاةِ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا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 يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرِ قُمْ فَأَنذِرِ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالْرِجِزَ فَهْجُرْ وَلَا تَمْنُ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاكُورْ فذانك يوم اذ ذيوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له ما لممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا 129. ثم يطمع أن أزيد 120. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا 121. سأرهقه صعودا